حَسبًا النَّ سُأَي يُتَْكُ أَ يَقُوا آممَن النَّ وَهُم لا يُفْتَنون وَل قَدَفَةَ الذينَ مِقَبللِهم فَلَا يَعلَمَ اللهَّهُ الذينَ صَدَقُوا فَلَا يَعْلَمَ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 ان الله لغني عن العالمين والذين امنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزيانهم احسنا الذي كانوا يعملون ووصينا الانسان بوالديه حسنا وَإ جَهَدَاكَلتُشِْكَ بِمَا لَسَكَ بِِلمُ فَلَا تُطِعمَا فَلَا تُطِعهُمَا, تطعهما إلَ يمَرجعكُمْ فَأنَبّعُكُم بِمَا كُ تُم تَععمللون والَّذنَ آملُوا عَمِنُوا الصَّالِعَاتِلَ نُ دَخِلَهُم في الصَّالِحين. وَمِنَ النَّاسِمَ يَقولُول أَمَ النَّ بِاللههِ فَإِذاَا أُذَ فِي اللَّهِ جَلَ فِتْنَةَ النَّاس فَإِذاَا أُذِيَ فِي اللَّهِ جَلَ فِتْنَة النَّاسِكَعَذاَ بِالل وَل إِهَا جََ الصرُم مِ الرَبِّكَ لَا يَقولُولَّ إِ كُ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ وَلَا يَعْلَمُ مِنَ النَّاسِ إِلَّا مَا يَعْلَمُونَ وَلَا يَعْلَمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ۚ أَفَلَا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَالنَّحْمَةِ الْخَطَايَاكُمْ وَالنَّحْمِ الْخَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْء إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَلَا يَحْمِلُونَ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِم ولا يسألون يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم 1000 سنه فلبث فيهم 1000 سنه الا 50 عاما فاخذهم الطوفان وهم ظالمون فانجيناه واصحاب السفينه وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَادِمِينَ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا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 وساب بالبينات فاستكبروا في الارض وما كانوا سابقين فكلن اخذنا بذنبهم فمنهم من ارسلنا عليه عاصبا ومنهم من اخذته الصيحه ومنهم من خسفنا به الارض ومنهم من اغرقنا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 وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ واحد وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ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 ولا ياتينهم بغته وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وان جهنم ملحوطه بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت ارجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون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 ال اللهَّهُ يَررزُقُهَا وَإِّكُمْ وَهُو السَّمععَلِيم وَلئِ سَأْلتَهُم مأَنْ خَلَقَ السَّمواتِ وَالْأَرضَ وَسَخخَرَ الشَّمسَ وَالقَمَرَ لَا يَقولٌُ اللهَّ فَأَنا يؤفكون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 وَمَن أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا